اشق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. في صهرة هذا المساء قسم التمثيل يقدم الحيلة الحيلة تمثيلية فكاهية من اختباس فريد بنبارك ضبط الصوت وسجلها احمد الجوهري اخراج الهشم بنعم ما شك تقول عالله واش انتم تبت هذا الكلام ما نخبر هذا شبتيلي ساقلوك في مراسيب اللي البابور اللي يدخل غادي يجي فيه بابا من الصفر يا سيد وباللي غادي يوصل اليوم في الصبح بحالي كتسمح وما جي عوال بيت يزوجني بنت الحاج بنعيسى. الحاج بنعيسى. عيسى بيت أعني الحاج بنعيسى. عيسى بدأت وصفته وما جييني بالبنت من الشمال هاد الغرض تماما وعمي بقى. هو اللي قلك هاد الخبر هاداك لموا سيد وعمي توصل برا من عند با. خبر جا من برا برّا وكتقول باللي عمي صيق خباري وحاصي لي الشدّة ونفدّة حاصي لك الأنفس دي لي حكي لي القصة كلها وما تخبي علي حتى حاجة ما عندي يا سيدي ما نحكي لمزيود أخوتي واللي جا بالله واد ورحبا بكم في قناة محيط بمسلسلات إذا هي المغرية أنا يا شيري باش نتفك من هادل ورطة هادي أنا سيدي واحد كتر منك أنا براسي خاص اللي ينسل هذا الرجوع ضبا من هادل الوقت بدات من السفر غادي اللي وجد. زيدني عليك من دي الوالدي سيق الخبر يقلب علي الدنيا والجم ما فرقني معاه فكايا من وحالتي تلفت وحارت بيا تهانو وما عرفت لا مالقد ولا ما انا مزوق فيك دماغك شوية شويه الدماغ فاسيدي النقشه بدات تكدر لي في الخوا اولت عليك بكريت تفكني دابا شنو نعمل يا سيدي راني بحالي بحالك ياك لاباس يا سيدي الساعد ماكفهت الحال اشتبه ايه وغير سكتها مرزق وخليها الله ادي اي ادي تسلطت علي شي مصيبة ما كنت نوب بها ولا ضرتها حسب كيفاش مراه ما, ما فهمت دوله الوالد الوالد اليوم رجع من الصفر مع الحاج ابنا يسع وراه من اوين يزوجوني ايه ومباركو مزهد وش فيها من ايب غادي تكمل دينك يا مفرسك ما تعود يوه خبرونا تصيبونا احكيلي انا موجود لك انشي فانعاون انا عند السما والطاع اذا مشيتي يا مرزق حتى تقصيني من هدو حلفين انا اذا مشيتي حتى لقيتي شي حيله للدوخ بها العباد وتنجيني خيرك عمري ما ته من كان انا عملي تدي في شي قضية كي يجيب الله تيسير هاتشي لك عارفو فكاكل حائل شحال سلكت من واحد وشحالوقت مع عباد الله لله في سبيل الله إلا أنني واحد من نهار وحلت أنا براسي في واحد القضية ما القضية أو شي مشكلة في اللي بحكامها, بحكامها؟ شي مشكلة ديال الجيران تخاصموه مع الدراري ودخلوني أنا نشد وهم كلهم صحبي ما عندنا غرض حكي رك عارفة لي رك عرفة مرزاق بالليا دي شهرين الوليد سافر هو والحاج بن عيسى شاركوا في شي بيع خباري ايوا خلوني في الدار انا ود الحاج بن عيسى نقبلنا علال من بعد من بعد ما سافر التعرف حميد على واحد البنت عاجز معبها من بلاد بعيده وتهرم فيها حتى عندي ايوا بما ان انا صحاب قدم لي هذه البنت اللي وجدتها في الحقيقه مدبه وجميله وقادمه مشد لي راسي عليها الحديث كله ما كي يدور إلا على هاد البنت أبقي ما فهمت ما فهمت وانو من كنام كاسي. واحد نهار وانا غادي معاهل لعند الناس اللي قلس عندهم هاد البنت وحنا نسمعوا شي حس ديال شي حتيه بكيف واحد زنقة مليسوا لنا واحد المرة قلتنا وقعت شي مشكلة لشي ناس برانيين بقاوا فيها بزاف وما عرفت ما تعمل لهم ايوه من بعدها شا عملت <تصفيق> در ديك الساعة در تحني دك الساعة الحامد قتله ما هذا غير نشوفه ايش وقع لهذا الناس مسكن ادخلنا مه. والقناة واحد لمره كبيره كتموت يعني وقفه عند راسها بنت جميله ما عندي نقول انا بديت كان ايوا كانت لابسه شي حويج بوخ مواتنا وجامعه الشوالفه صافي اذا شفتها مرزق تدخل في قلبك ايوا من اللي دخلت درا في قلبك انت فيك الكفايه عجب الحلبكه ديالها ماشي بحلبكه ديال الناس الاخرين الحلبكه ديالها حنينه طاحت <تصفيق> على امها كتبكي كتبكي مسكينه وكتتمرى في الارض ملي هذا المنظر قطع لي قلبي مساكين ايوا من بعد ايوا ملي خديت هاي ها اي اي اي اي راكي لا ما هاد هذه القصه بلا ما قصك ما تساليهاش منين نغدا في الصباح خليني نعود له بجوج ديال الكلمات ومطرق هذا المزمر قلت لك ام رزاق سيدي سعيد ولا غادي ما جيل دار البنت الغريبه اللي ما قبلته وما حملته. فين ما حملته، ولات في المجا كتجري به ولينا في الرغيب وفي المزاوكه حتى مرض وقال لك منها يخلاق منها غير الجوجة قالوا له باللي البنت ما فحالهاش هي بالحق من عائلة معروفة دك ساعة جراء وجاب جوج ديال لها دول ودبها ديرات هو هم جوجها <تصفيق> اه اي والله يجيبني على اخير أنا... <تصفيق> وزيد على هاد الشي اللي قلت لك الرجوع ديال بواء على غفلة من الصفر احنا كنا نظر ما غادي يرجع من اله من شهر او شهرين ساقة عمون خبر لهاد الزواج وعرب اللي باب غا يجوجه بنت ابن عيسى البنت اللي عنده مع المرض تانية اللي هي. كان مجوج بها في سنة ونطنة كان ساعد لعائلها ودبرت على الفلوس باش نفك الدين اللي كان عليهم صافي هذا ما كان دبا بجوج بقدكم وقامتكم وحلتوا في قضية سهلة مهلا هل <تصفيق> يشافك الساعد بهذه الهيئة وهذا اللي سيحش منك وانت اواله دماغ خاوي منش حال هذي وانا بيتهم متحه في الدياب الزوج بس اصطحه ملاح مرارز ايوه اتعرف انحنا اتخذ ويضبعت هذا شي الله فيه ها حياه ما جاء ايه سعيد بصح الكلام اللي قال علال باللي ببك نجي من السفر وبغي زوجك ااتش كله كين حياه ما عندك لا شطر لك شوف راكي كتعرفي الاخلاص والمحبة ديالي لك شوف خاي انا اريد غير اغير من اخلاصك حياه راه ما كين حتى حاجه في الدنيا اللي تقدر تفارقني عليك من اجلك نهاجر ونخوي البلاد اشتها السيد؟ راه طيب اله دا الله راه يقدر يعاوننا في حل هاد المشكله ويلقانا شي حل ايوا كنت نقدر نعمل شي حاجه ولكن من لي وقعت لي واحد المشكله وحلت فيها عاد نفسي عمرني من عاود ندخل في سواقة عباد الله ولكني لا رغبتي اني نشوف حياة انتي ما تقولي ولو دخلت عليك بالله سيدي لم عفك لما تعاوننا ايه والله انع الشيطان وحقيقة ما فيها باس الإنسان يدي الأهجر وينقود هذا الناس من هذا الورطة تقبل لي القضية دعات انتي على الله الأسيري فحالك وهني بالك وانت السعيد وجد راسك تعرض للباك وتلاقا له هاد الملاقيه منا خايف راك عارف بلي انا حشومي قدم ما نقدر نقول قدامو حتى كلمه غير كنشوفو كندوف محلي سك ترجل تبت راسك مزيان راك الا ما جاي صليب وتفاهمتي معاه راه غادي تسد كلشي كبت في كلمتك غادي نعمل جهدي مزيان دابا غادي تجرب قدامي غادي تتمرن على الدور ديالك دابا انا غادي نعمل هو باك باك عاد وصل وانت أه. غادي تسلم عليه سمر بلاتي لا. زيد لنا. هذول راسكم زين. شوف شوفهم زينا. هكذا. تبتا. هكذا كم زين. ده أنا وابك. <تصفيق> ها شهاد الفعايل عملتي. ها قولي من أين جت لي هذا الصبي. ها ومجل عندي بلاش ما بلاح يا أبو جاك مقدر. يا ها ياك عملتيها. هذه التربية اللي ربتك هكذا يكون أولاد المربيين وإلا فا مشيتي تزوجتي بلا ما تشاورني ها؟ يو عشو ما سكت ها؟ شروع يا بس سعيد مالك بقيت سكت <تصفيق> قلتها ليا ضوختيني ضوغتيني اول اول اول اول جميل الله بحايل الوليد كيغوت عليا غير هو العجاب هذا ايه ولد و معك هكذا وبقيت سكت ركفش تقولش صح ايه ايه انا شو بعض نعم هذا بك ماشي صبي قبلها شفين شفين فين شفين هادي وله وله وله هادي رجله واهرب يا بالله واهرب وخلاني يبوح ايوا نمشي نسلم عليه انا بعدا وانا شنو نعمل تبعني وما تقول والو هادي يد عمر شي واحد فهاد الدنيا ما تتركوش فاله بحال هادي الخبار والليات الله الماء تقول ولا مسكين غادي للزنقه وكييهضر وحده جوات ساره كبيره هادي واش نتصنت له واش كيقول كي ها المولى شنو غادي يقولوا عليها وشنو غادي يقولوا على هذا الزواج فكرنا ودبرنا وسالينا ياك <تصفيق> ما غادي يضربوها هالشياطين بنكره ويخرجوا من باب واسع لا هنا غلطت عمي الحاج ياك ما غادي يطلبوا مني نسامح لهم <تصفيق> <تصفيق> i̇şte يمكن عندك يمشيوا ويضوقوني بشي خرايف بيتها حتى هادي يمكن ولكن كلامهم غادي يكون خاوي احنا غادي نشوفوه إلا زرقتهم من يديه أنا باشي هو أنا ما كاي إلا اشتحلفه غادي نقرقب على الولد وندخلوا البنيقام احنا غادي نشوفوه اه ما كان من ذاك السطح غادي يبقى ياكل ياكل ياكل حتى اللي ضرور طب من كرشو. كنت عارفه ما هي الثاني شيء من الحسان هذا التا هذا تاع احصر الراجل العاقل التقي النقي الرشد في العائله اللي كان ترجاه وبركته دخل الجامع ببلغته يا تبارك الله عليك على على سلامتك عمي حاجة اشبا الخير يا وليدي الله يسلمك يا وليدي مرزاق تبعتي النصائح اللي عطيتك يقدر يسافر بنادم ويخليك مقابل الدار خليتي الولدي عمله او انا مضرقه عمي الحاجة زيانيتي بحالتك جات معاك اتصفرع ماخشي خليلي عليك امرزاق ادو انت اشتك ساكت ارقدلك اللسان او اعود يا عمي الحاجة اشمن خبار على ذاك الدنياء مزيانة غير بعد مني يا خليني نبرد غداي ديف هاد بن عدم تبرد غداي دك بحاليك اسمع فيه بشي طريح هاد يلا عصا شكونا هو هذا هاد الغولات هاد السطل وقف حدك يا كلاباس اش عمل على انت مصيق خبار الأمائل وانا بصفر خوي البلاد ايوالي سقط الخبار شي قيل وقال شي مشكل ما مشكل شي حاجة بسيطة والسلام كيف اش حاجة بسيطة فعلا بحال هذه وعدك تقول لي بسيطة وما في اوله عندك الحق عمي الحاج الوالدي تزوج بالأخبار باش هاد الفعايل عندك الحق هذه ما فيها ما يتقال بالحق الحاج ها سنت في الديهات القضائية بلتي هي أحسن بلا صداع بلا غوات أدخلت شق راسك هذا ما يشيلك أنا, أنا باغي غوت ونصيحة ونص دع الدنيا ماشين برة نقديدي. يا سيد راني تقدت قبل منك أعمل حاجة وغوت وطبقت وغيت وقربت الدنيا من اللي سكتوا خبر هذا الزواج ومشيت لعن ولدك سعيد وعملت له ترييح وما قصرت له شيء وإلى ما تقص شابية ها وسولي قلك. قتلوا سيدي ماشي معقول ماشي هكذا كي عملوا ولاد الناس في غياب والديهم خصك مباك بااك وتوقره ماشي هو اللي يرباك وقراك حتى كبرتي المهم الشي اللي عملت له ما نقوله لك ايوا ولكن من اللي فكرت ودبرت لقيت بلي الولد على كل حال ما شويه يعني شي شويه ديال الحق في هذه القضيه اللي عمل اش هاد الدخول والخروج كيفاش مشى تزوج بلا مشاورة منو الراس وبنت مشهولات الحساب والنسب وعاد غتقول لي مع الحق ايوا غادي دير مكتاب الله هذا ما لقيتي ما تقول مكتاب يعني ده اللي عمل شي فعلة قبيحة قولهم مكتوب ما ما فهمتش اش بغيتي تقول الحش راه هذه مشكلة طح فيها ونبينا عليه السلام وعلاش سي غادي طح فيها وراه راه باقي صغير الله يهديك وما عنده عقل وما دار حساب الدنيا وعقائبها او وانت ملي كنت صغير عمرك ما زهقتي شي زهيقة الزيغات الصغرى هذه كامل هذا انا فيه ارحق أنا ما قصرتش اللي كنت صغير ولكن عمرني ما زبطتو تحت على خلافري بحالو ايوا دا باش المحبوب البنت البنت قالك منها يخلق خلق والدها عليه وزوجه ايوا ما بغفضحه ويني بلاد مرزق الله ما يتزوج بها ولا ترى له شي شي مصيبه ماشي هذا أول كلام اللي سمعت يوسوله براس هاوي عاود قصدي الواقعه كلها اي دا بزوج بزمنو اي يا سيدي هذه هي الهضره صحيحة ايوا انا عليك عامل حاجه حش حاجه الاول دبحنا كور كره الكره وقع على راسه بالراس نصحناه وقلنا له هذا الكلام وما بغا يعمل والو غادي نبقيه في الزمن ما يعمل والو من هذا لا ما متبعش كلامي وعمل بيه غادي نبري فيه ما هو ولدي ما نبا انت تبري فيه اي انا <تصفيق> واخا عندك عزيز واخا <تصفيق> ما تقدرش تبري فيه ما نقدرش نبري فيه كيفاش لا قلت لا ايه واحد <حتى> تادي ادراه ما نقدرش غادي نبريه ونقلعه من طريقة اقوت لك سيدي إلا هو اللي غادي يمنعني ويوقف طريقي انت سيدي كيفاش انت سيدي قلبك رهيفة سيدي وما تقدرش قلبي غادي نغلضو غادي يقول مقدر <مع> ماركة من المزاحة عمي الحجر انا كان هدر معاك من نيتي قلكو ما تخليك غادي القطع واحد <مع> الكلام اللي قلت لك هو كاين. لا مخاوي مخاوي ولو انت راجل طيب اعمي الحج كان عادك بيا زبان طيب انا دابا وليت خبيت مقيت جلاخه منسوى منصلاح انا طيب من اللي كان ضريت طيب وخبيت من اللي كان ضريت كل خبيت يا الله سنتي دابا عايط لي على داك الولد باش نتفاهم معه وانا نمشي لعند الحجم الايسر احكيله على هذا القضيب اي والا احتجتني نعاونك اعمي الحجم انا موجود على الراس والعين <تصفيق> ما عندي باسالك برزق قلبتي لحلسة وراسة وضوغتي المشكلة ده بخي مرزق هي الفلوس راح غرقين في الدين حتل ودنيد كل شي كيغوت أنا غالي ندور شي دورة شيطانية وندبر لك عليهم خصيدة بغير شي واحد يعاوني مشكلة دي أصبر باللاتي أجي نتاجي شكول انت مالي وقف مزيئ وقف مزيئ هانا ها. قوس داك الطاغي مزيان بحال دوك الحيال ها هي خرج من فوق الدرايه ها هي زيد غير بشويه ها هو لا لا تعوج ها هو صافي صافي غادي تبدل الحلقه هيا وملامحك انا مزوق فيك مرزق اش الدير عندك تمشي تورطني ونصدق واحد ولا عليك حنا خوت انا ما وانت ما تدوزني ثلاث سنين من حياه الواحد في الحبس زايده ناقصه ايوا اليوم الجو مزيان صافي صافي صافي من افعي ما يكون ما كي لا ريح ولا ولو اليوم يوصلوا ما في هلا ولا ولاهته تبعت سبوله واحد البحرية عاد جا من بلاد السنغال قال لي خلاهم بغادي يركبوا بالحقي لا وصلت البنت وساقط الخبار غادي صدقوا في بس ما نخبر ما نخبر جديد جبتلي ياسيد الحجم ما نخبر مع انك لا تتقلق ما تكون غير على خطرك شي اللي اتفقنا عليه هو لي غادي يكون اها اا باش غادي نقول التربية التربيه التربيه يا الحاج ديال الاولاد هي كل اييه حمر بنادم دمك كيخصيش يفرط فيه ابدا عندك الحق بحالش ايوا راه بالعادي المشاكل توصلوا لها الوالدين بسبب فعايل اولادهم وهذا الشيء كله شكون سبابو قلت التربية هاد شي كله كيوقع <مم> بالحقه شو بغيت تقول هالحاج بنهي سارمي بقي ما فهمت والو <مم> شو بغيت نقول اي ايوا <مم> <مم> بصراحة وبشرح ملح كن كنت مربي ولدك كن عمرو ما يعمل لك هاد تحشي مع الناس ويخليك واحد لكن <مم> تبعدها من جيتك مربي ولدك ما <مم> دور لا, لا معمر وليدي محش مني ولا قلق لي راحتي ولا غيرني أبدا أبدا, أبدأ, أبدأ. مشاهد الولد المربي حتى عمل شي عملك كفش مني عمل لي ولدي أشنو تديرها الحاج مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات إذاي المغربية أهلا بلكة مانية الحاج واه تقطر علي الشماء بغيت نقول خس الواحد قبل ما يحلف امه في عباد الله يدور بطرافه ويدخل سقراسه باقي ما فهمت ولا من كلامك ما فهمتش ما فهمتش من اللي لك الخبر تفهم كل شيء هالحاج ما يتسلك شي يا مرزاق ما يتسلك سي عفريت ربي شابك لي لي بس فكلي من هدو حلاني ما عندي ما نقول على راسي وعيني ما انتش يبراني الله يود دي. آه شابك الله أعليك كان فتس أجل لنا أجل لنا حميد حميد طلق مني يا سعيد طلق مني خلييني تفهم معه بنا الله يديك حميد طلق مني خلييني نبرد فيه غدايدي لا ما تكر في سالة حميد ما شا عملت لي أدوية وسط الأخبار أدوية ما شا عملت لي ضرب لتي خلييني تف اجي اليوم من هلك في صحتك اليوم بيومي ولادي ما وصلتش شي خبر يا سيدي ولا وصلتش شي حاجه كاتنكرك باغي تقرب عليا القفه اه يا سيدي با ما راسي ما نعاود لها يطيح علينا بطل قرب قرب لنا اللي عندي قنا انا سيدي غير مهل عليا ونقول لك اسيدي نهار اللي صيفطتني لعند خطيبتك دير هذاك ورجعت لعندك وانا كل دم وحوايج مقطعين وقلت لك باللي الصفاره خطفوا لي المكانه راني كذبت عليك سيدي انا اللي خديتها ها ولا عامل فيك الثقه ياك ما كتخبي عليا والو الخضر ها عشان قلت لي با تكلم دابا كازوني باقي ما شفتو من يرجع من السفر والله ما شفتو باقي ما شفتيه باقي ما شفتو سيدي وحاشا واش نكذب عليك واخا هو اللي قالها لي ففمه سمح لي نقول لك بلي راه با عليك كاسدي. ها عندي لك يا شي خبار ما فيها ما يتسمع عشان الخبر ان سابك سيد ان سابك غادي يخرجوا البلاد ويديو معاهم منتهم لللازين إلا من دابا ساعتين ما وجدت ليوم شايل فلوس اللي طلبو لي دابا ساعتين اي يا مرزق خويا مرزق عتقني خويا إذا بصح كنت عندك عزيز بحال اللي كتقول الله يسامح علينا انا انا فيك اخويا غير عتقني انا فحركه اخويا غير عتقني لا لا لا, لا دابا بالناقص لا تسامح لي يا سيدي غير ضربني وقتلني الا بغيتي لا انا مزوق فيك الله يسامحك لا لا, لا. لا, لا, لا. <تصفيق> مرزق ما شيتان تخلي حميد واحد بدل مشكلة هذه يا أخويا أخويا مرزق أني كنت خالطة الله يعج الشيطان. الشيطان إيوه غير هذه المرة الله يسارك في وجوه الجواد والرجل يا أخويا غادي يتعاوني يا أخويا وخليني الخمم بعدها أنا زربان والوقت كي ديوش وشارك سكين الفلس خمس درهم وانت الساي ألفين درهم سيكون هذا الفلوس من عند البواتكم وهو ما يشوفه انت السعيد راني يلقي تلك طريق من ينسلكك وانت حميد غادي تمشي معايا نقلب لك ما لا اللي يقدر يكون من غير كاسي مرزاق شش الله السعيد ما جي بدأوا به هو الأول انتو ما غبروا عليا. صيروا في حالكم وانت السعيد هايط لي على علال بشي متلي الدور اللي دربتو عليه <مشي> عام الحاج <تصفيق> <تصفيق> ماجيك هيبرق مبعدو ها طعف هذه البنتي حاوه ما اضرب حسبها الله يا سيدي يا ربي على أولاد اليوم أصبع الخير يا أمي الحاج أصبع الخير يا أولدي يا كما بقى مضوخك القضية دولدك أركبت لي الأم أولدي هي واش غادي ادير يا أمي الحاج الدنيا كلها مشاكل وهموم ها شوف أعمل الأم في الشبكة شي طيح وشي بقى <تصفيق> ما تنسعني شي من بالك راني مشيت لعند المحامي نشوف معاك كيفاش غادي نعملوه باش غاد نلغيو الزواج ايوا راك عارف سيدي لا مشيتي تحت دخلتي هذه القضيه للمحكمه غادي تزيد على راسك واحد العدد ديال المشاكل وتبدا تقول فكايه من وحلتيها وتولي يا سيدي طالب السلاب لا علم عندك الحق ايوا شنو اول مامول؟ ايوا في الواقع راه ملي لقيت القبيله وشفتك في ذاك الحاله بقيتي فيها الحش وانا نفكر لك في واحد الحل بارك الله فيك يا وليدي يواسي راني مشيت لعند خول بنت اللي تزوجها ولدك يعني نسيبك ما نسيبي ما نسيبوه واصبر باللاتي أوه القيت لك هذا الخاوة من دوك الخنازير دوك القطاطية مخنيزين الآتار اللي عيدوا بالله منهم ديما مدفز مع عباد الله بلا سباب لافتي الحبل عندو كل ما زوج كي بدي يشير بيدوه وفين مجد عنده بنادم بحال دبان و أنا دويت له عليك و له بلي أنت راجل مزيان ومعروف ومن عائلة كبيرة و بلي أنت ما عاجبك حال بسقطي الخبار و بلي ولدك تزوج بخطو و بلي راك بغي تلغي هاد الزواج جاء المهم المهم بواحد ستة وستين كشيفة باشقناته و غراها قبل بشرط واحد ندور معها بشي فليسات ما؟ ندور معها بشي فليسات؟ شح أطلب بلعدو الأخر؟ هي أطلب بزاف ايوه قل ليش حال؟ ايوه ورا ما كيادر غير بالمليون الفق واش هتضربوا الله لماله؟ قلت هالو سيدي قتلوا باللي رأى زرف التامان وقتلوا باللي انت ماشي غشي من هالدرجة باش يطلع بيك ايوه من بعد امتاويه وطلعوا له بوت في الاضراب بقينا خدوم فكتلوم هو يقول وانا نقول وفي الخر وصلنا الواحد الكلمة ديان العواط قال هو هذا يستقر في البلاد ويشري شيء بالعادي للحوايج يريد يشري عود بـ 1500 درهم ها؟ أي 1500 درهم؟ أي 1500 درهم. 1500 درهم جاتو. أيوة. والعود خصو السريجة والمكحلة وهي غادر صدقه في 2000 درهم لا لا لا لا هذا شيء بزاف عليه ها؟ بقي مثالي تسيط سيشري عودا أخر باشي متعلمو متعلمه وثمانه ألف دره سيلا عنده قوله مش يلعب مع قرانه عمي الحاجن على الشيطان كاشي الشيطان قدو واجبها كبيرة هذي وده باوش من الإنسان يا واجب غتيل ده متعلم دياله مسكينيري مشي على رجله يضربوه سكين ولا ووالبتعلمو أعطيها عمي الحاجة هذ الفلوس اللي طلب منكو تنا بلا دعوا بلا مداعيه وسير واجي وخرج من باب واسع فكراسك من هاد الجره عمي الحاجن يا ربي الخير موجود وهذا الفلوس دا بايخل في لك الله ياك يا شهد انت نخلصوا هذه العودة الخدام دياله حتى هوه ونغمضوا عينينا بقي مسالي تعمل حش هلا بقي شي اخر خصوصي دي يشري الشي فغل صحيح باش يهز علي حواجه كي 750 درهم. وخمسين برهم اه امشي لعب عقرة نوه و البغل دياله هذا ما ينفعني مع غير المخزن. رجو الله عمي الحاج لا لا لا قلت ما يدي مني ولو تقول بغير صغير راه عمي الحاج حتى حمير ما يديش شي مني دكر بلا هاد الصداع كله وانت اش نقول لك انا كي الصداع انا عزيز عليا الصداع والدواء والمداعي غير دخل سوق أنا انا غادي نشري كرسي بالمحكمه وتما غنطق القيد الى لقيتي في المحكمه غتقام عليك اكثر من هذا الفلوس ما ما هنحسب عندك عمي الحاج خمم مزيان خمس درهم لا تكون حتى ما يتيش مني باش يبقى سنا ها هو صاحبنا ماجي راه هو تخبى دوز لورته ها انا داك المقزق ها انا سيدي فانا وداك الزغبي قبي داك الكنيمه ديال بواد سعيد علاش بغيتي اسيدي صغت الخبر باللي باغي يضيعنا للمخزن ويعمل بنقص من جواز الأخت لا في الواقع انا ما نقدر نقول لك والو آه... على الدعوة بالحق ثقت آه... الخبار باللي آه... ما بغى شي يعطي خمسالاف درهم قال لك سيدي تلبطي له تمام بزاف مزرف والله ومشيت وطلقت بعض المخلوق ما خاطيني ما نرسلو سننو ما عندوش يا سيدي <تصفيق> نرسلو يدو ولا رجلو انو وعتو انفوت فيشي الله اهو ومع من تحتي. اعمل حجر اقول ريضا قا ما يخاف منك ما يخافش مني والله ومشيت حتى تصل الطبيع حتى انت رتقلوا أعظامه ونصرب ضمه دوي انت هذك مرزق اه شكونا هذي بنات من اللي يوقف حدك لا لا لا هذا ما شهو هذا الله هذيك يا ما شهو واحد من صاحبه لا لا لا، هذا بالعكس هذا هذا العدود ياله هذا ما كيحملوش العدود ياله بياسي <تصفيق> أمم وبتصرفين. انت هو العدود يالدك عمك الضاوي. داك المفافي اللي ما يقدرش نوض دجاجها هالو <تصفيق> يا سيدي هو هذا يا خبط هذا اليد شوف هذا البوني شمر الموت حتى الموت كون هاني أنا غادي نتكلفلك بيه غادي نزن شخور غادي نطيحلو ليدة مع الرجل ونقللل صفركنا هذا بساري قبي ما عندي شغل غادي ندور عليه الدنيا كلها ونقلب في سفاعله حتى نزبره ونفرزك بيه غادي نلعب الكورة وانا عالي هلاش أح حرام عليك يا سيدي؟ انا بكان احرق لهنو قلت خكم الثاني قبي واللي قال هو رجل يخرج هالقارة نضربوه ضربه وحده ونجيبوه الارض الحبس عندي بحال ضربه تسمى هالكاميلة مرفوضة والحمد لله هو الحبس هذا يا الانت بس انت يا عمي الحاس انا عندي واحد العدد ديال الخدامه والصحاب الخد هالشي <تصفيق> اللي بغيت ونلقيته قدامي دابا كل برت فيه غدا يدي اي اي اي اي ما زي جي فيه معدك وحدة اجي الدرقة انا فعال ربك قول يجي دابا ووداك صحابو نخرج بهم كلهم جاد الله وراك عرفهك وفايت لك حضرتي في المدامزات ديالي اشي تالينا اشي تالينا باعب طريقي اي اعطاري يا ودي هديك الله دابا شوالك خلقتك ارجع عمل رضك ادعو الخوف الله الله يحمد ويسلم آه, اه اه اه اه اه سيدي او اعود قرب لسحتي في انت عارف قبيتك اشنو بغيتي الله يسعك او سنبوشك صحيح الله يعبي عليك ماشي قط بورد عليها وتم قط على في والو فيك الخوان خاوي ما عندك دراع دراع قصيرة وللنز بغيتي يتم ولادك انا غضي بحالتي وما ينكر سام سام بروه آه ونشك لا فرزا لا ده قلنا سيدي يا الله على بشار إيش وش فتى عمل بنادم كيف تدير حال قتل بن واحد على قلت من حاجة نعم سيدي دي نعم سيدي اده اده اده اده وليدي راح حسيت بشي وجعك ادهر مالك عامي لا باس والله يا الله اه وليدي مرزاق غادي نعطيه خمسه لاف وحتى يلا ايوا على سلامتك ياسين واش راه يطلب باش نعطيه الفلوس ايوا فين هما الفلوس اه وما بعا غير عطيهم معايا وليدي ايوا عطيهم لي انا له ما كاين لاش تبلون انت يفوت فيك شي بقد الغضب انا عمي الحاج نعمل هذا الاجر في سبيل الله على المحبه على المحبه اللي حبك انت وشي لي سعيد ولكن أنا بصراحة يعني بغيت شوف ها سيدي ها شوف أنا ماشي شغلي لأ... خليك تدبر معا أو قلب لك على اللي يفكوك من الدو لا لا لا لا, لا, لا. لا, لا, لا, لا, لا, لا. وليدي مرزاق هكا وليدي هالفلوس غير فك هالجرع لا سيدي لا سيدي ما بقى عندي غرض الفلوس شوف شي واحد أخر يديهم قبط ها وليدي الله الله هادي قبط الفلوس قبط هم قبط هم قطبك لا سيدي صافي ما بقى تهدرا ها سيدي عطيهم لهم نساورت بالك خير وكاننا يمشي يلعب بيك يلا ده بغير رحه خليني لهم في بحري. ياك ايوه انا مشيت سبقت الب عندك عم حاج وسير غير بالاتس سير غير بلاتي يا ولدي ضير غير بالات سير حوطة حوطة عملي. هذا بنخلط عليك إيوه ده واحد بلا خور. صباح واو برتويه الهواء ماشي مصيبه عادي يا سيدي يا مسكين السي عيسى ماشي ديالو هذه الله الله, الله, الله, الله, الله. الله الله واش هذا كيشوف فيه ولا ما كيشوفش شفتو كيف كيبرك من غير وحده الله عباد الله عاشوا الله عباد الله اللي فيكم إن عتم لله في سبيل الله في قدم الحاج بن عيسى مالك مالك يا مرزق قالك لك اشوق له هادي عزلي ساعه وانا القلب على الحاج بن عيسى ولا القيته ولا القفل أثر في امسكي احل عينك انا قدامك تقولي الارض بن ما خليت فين قلبت عليه وش علمتي ولا ما عييت يا سيدي عييت مندور عليه سيدي انا قدامك ايوه بالك اشوقها اشوقها عمي الحاج ايوه طلق انت اصبر بلادي يا سيدي اللي رقيت لقيتك بس ايوه هلاش بغيتين ولدك اسيدي سيدي من ولد وقاتلو مشكله عن ربي خباره شنو قالو طلق يقوى بس محبه واحد المصيبه ما فيها ما يسمع ايش من الله يحفظ من اللي لقيته قبل سيدي لقيته في واحد الحالة كتشفي الهداء ما عارتها شنو قتلوا تزايتي معها في, معه في شكلها مبقى في الحال جيتها نقلت هي هي خاطره وجرته معايا انتساره وشوية جيت المرصى جبرنا واحد الباخيرة واقفة جات نشي بالشبه عارض علينا واحد من البحرية نكنو معه وهذا وكان إيوالا عارض عليكم تغدونها ها ها بس يا سيدي أنا ماشي كل هدرا ماشي هي هذه الهدرا شوية شوية ويتقل على الباخيرة وحنا فيها وهم اللي وصلنا لوسط للبحار هبطوني أنا وعملوني فلوكا وقالوا لي شيء اللي عند معلمك وقلوا من دبس بس ويالا ما تتهم شيء خمسة درهم راك عمرك ما تشوف أولدك كيفاش؟ عمرني ما نشوف أولدي؟ يا سيدي وطلبوا لك خمسة لف درهم؟ يا سيدي وقال لك من ده بس عباد الله هاش بيني وبين خياتنا هادو اش بيني وبين هاد خياتنا هاد وعنش بغاو يخضي وعنية هكده ايو دابا سيدي الحل والعقد ما بينيديك سير كلهم غادي نديهم للمخزن غادي ندعيهم ايو اخا سيدي غادي اديهم للمخزن وما البحر. طاعة البحار اشاد لا عمي العاج. اول اول ايو اشمشيك اشدر بعدها البابور غير قولن اشمشيك اشدر لا ليه سيدي توقفتش غادي سير كلهم اي قبطك نتا ويتقول ولد مايبغيش يا سيدي انا ما عندهم ما يديروا بيا ها هو اش باش يجبر فيك البابور كتاب عليه يا سيدي مرزاق نعم يا سيدي غادي نجربك واش كتبغيني ولا لا بحالاش يا سيدي ايوا سير قبطك في المحل انت ويطلقوه واردة من الفلوس. نلا أدخي ما منجمع لهم لا لا هادخي ما خياتي كلهم ما يبغيوا شاسي هاد الحل هذا ما عنده قلنا نالا مش شير هنا ولا بدا منه هاوي لاش مش يجد رفضاك البابو ايو اطلق راسك راما اعطوني غير ساعتين ديال الاجال ساعتين باش نجيب لهم الفلوس. قلت قلو لجيب لهم خمسالاف درهم خمسالاف درهم واش هادخياتنا ما عندهم شغل. ما يكسبوش ياسي وشك يعرفوه بعد القيمة ديال درهم درهبو ليلة شحالة بناده خصو يخدم من يجمعها دي بالحساب ديال الريال هي مئة ريال ريال عندك المهم رح نغلطنا وركبنا معهم بلا ما عملنا فيهم ديال غادي تمشي تفتح الخزانة إيوه وركاد غادي تلقا تمنى واحد ساروك بي ديال إيه هديه لما خزن دياري من بعد غادي تجمع هادا كل قش اللي تما مشتت وتحضر جوطيات بيها وجمع الفلوس والديوم والديوم الدخيات نادو كل قمر دو كشفر بسيط القليل ولد إيوه كقرص يا يالله واش نزكك حلو مسدي ها هداك الشي اللي عندك كله في المخزن ما يسواش شي كلو 50 درهم وبلا شي راه ما بقاو وقت باش نمشيو للجوطيه اه ويلاش مشيتي كيدرت داك البابور دابا راه غير كضيع الوقت الا بغيتي كول ديك كو وخلي عليك هاد البابور دابا بهن نفس <تصفيق> الثقه بالله بلاتي صبر أنا غادي نمشي نجيب لك الفلوس حيتاه تلقى راسك يا سيدي <تصفيق> اي <أه تصفيق> قلت 4000 درهم 5000 أو ليش مشيتش ده في نقل بابور؟ ساعتين راكد زاسيد. أش بمشيتش ده في نقل بابور؟ عندك الحق عندك الحق يا بطر. إحنا ما نقف في نيت فانا غير في المرفة. أزر بس الله يخليه بابور. الله يخليه بابور. الله يخليه بابور. مرحبا بكم في قناة المحب بمسلسلات إدارية مغربية. لا بادل بابور ولا أبغى يطلق منه. <تصفيق> اذكرتني بعدا ليش أنا غادي نمشي؟ أنا تفكرت فكرت في نوري با مرزق هذا بعد في سيد السيد بست ديال الكتان كانوا عندي اييه اييه هاك هاك هاصره هاي هي ها هي فيها 5000 درهم واخا سيك سير لعند باباك خيك وقول له باللي هو صفر واخا سيدي ما عنده لا فلاح وما عنده لا من لا ولا لي أنا ولا علي وباللي غات 5000 درهم راه يديها لي ظلم من واحد والد وخاسد من سهل لا في الدنيا ولا في الاخر يا سيدي ويلا مشى حتى طاح بيديه يخلص بده في الحي لو ما يتسالكش شيء سيدي سير جريه في كل لي ولدي عامل بعد هل أعش بغيت تيتوني؟ وفينه الفلوس اللي غدين تديلو؟ ها؟ الفلوس هيا ها هل لهم عطيتهم الكشاج؟ يوه صبحان لي ما يساولي لا يجب هراك رديتيهم لجيب كاسي ايه لا يجب هذا صبحان الله راسي ضيا الله يكون فعوان رالكو بيدات شو هاو في درس بشي نجد الفتاكل بأفور الله يخلي أسلع شرادك بخي يا خليت لك الله خليت لك الله هو اللي رح يخلي حكاياتك خمسه الاف درام لا تبغاش تبلانه فين كسعيد الخطه جحيله بس شكلي ونعطي خادمتي انت السعيد هذا الفين درامس اللي من بك مرزق خيرك عمري ما انساه وانت حميد عمل جادي كله وتقول وش بك بغين ده صفي ما بقالي غير مشي لقطر راسي لا بسم الله عليك صبر صبر بالله تي صبر اشغالي ندير دابا شغلك هوا معايا ها الله عردتي فيها الروح اخويا شرط واحد اما هو تسمح لي باش نتخلص من الباكف دكتو ما اللي يتهمني نعمل معاك اللي بغيتي قدام الشهد واخا ها سيتي ها خمسالاف درهم <تصفيق> لخبار اللقبة اللي اللقبة اللقبة ومتبت ضحك على الموجه ما يكون غير في الدم وشكلته حتى هو ايو اشنبا وكلت عليك الله مرزق غير شوية كنت غادي نحصل في المصيدة ونمشي فيها ما عندي ماز من الشبو قط انهار اش غاديع فواليك الله منعادل بليها خايفة عليها. منشيو حلات تطيح فيها ما تضرب لي حساب انهار نوحل خليني نضبر راسي أنا نصحت كل الله عمل لي بغيتي خوك ضارب الحساب الصغيرة والكبيرة أنا بك الغارة ده مرزاق باركة من الأدرة الخاوية سيروا شوف ده يشوفني شاحت معكم وانت برقو سير ايوا عشي عملت وليدي مرزاق عشي عملت في القضيه ده ولدي ايوا ولدك سيدي في أمن الله وحفظي ولكن عندي لك واحد نصيحة قد دخل دابها لدرك. وعلاش فكلا <تكلمة> بعث علاوة شي وحدين كيقلبوا عليك بالفتيلة والقنديل اللي يقتلوك أسيتي كاك <تكلمة> يقتلوني مالهاش عملك لهم هما اللي بغوا شكون <تكلمة> هما نسابك وبالخصوص نسيبك رقم واحد خول بنت اللي يخده السعيد. سمع باللي انت بغي تزوج بنتك الحاميد <تكلمة> ودابا راه بغا, را بغا ينتقم منك ويدافع لك على شرفه راه كيقلب عليك وهو الجماعة ديال لصحابه غير القطاط عيا راهم على الساسين عليك في جميع الطرقات جريها الحاج على وشد عليك بالقفل ايوا واحد هادي كيف غادي ندير يا كيف؟ مصيبه هذه يا سيدي رانا خايفه عليك وما عندي ما ندير لك اصبر بلاتي يا بلاتي ياك مع اصحاب الحاج بلاتي نشوف بلاتي لا لا ماشي هو ايوا أه... نعم نعم سيدي ايوا يوه... يوه... شوف يا وليدي زعما شي حيله بها تسلكني من هذا الورطه زعماك عندي للك واحد الحل بالحق الخاف على راسي لنمشي نغرق معك وابا غادي نعرفه واش وشكة تبغيدي ولا وش لا ما عندي ما نقوله عمي الحس وراك بقيتي فيا ما نقدرش نتخلى عليك وراك عارفني, عارفني ما يودي وانا غرق فيك شوف مرزاك انا من جهتين إلا مشي تحت فكتيني منه غادي ندور معك حالة شاسي اشتهد لك سوال اللي لابسان هذا با غيرت بلاب معطيها لك يوه يلا حتى احتنا عندي واحد الفكرة اه ما هي دخول سيدي فهات الخنشة وانا غادي ندبر المشاكل كلها ايه اه ارض بالك لا لا ولا عندك ولا عليك ما كاين حتى اه ادخل ادخل قلت لك أسيدي دخل الخنجة وما تحرك بات ملمن لا وزينا بالخنجة شو يا عزيلا لا بعد يشتوا غادي ندخلك الخنجة وغادي نزق على كتفي. كتافين بحالي دربتشي سلعة وغادي ندور بك قدامهم بلا ما يشوفوك حتى نوصلوا للدار ودكسان شدوا لنا ونصفتوا نعلموا بيوم المخزن <تصفيق> حتى هدي فكرة <كان> كراب زياد هيك <تصفيق> عجباتك ايه, إيه واضخم دخل معها رأس كتير تحفقها على الخنجة اش قلت هل يمكنك ان تكون لديك والله من الوافي. لا الله. <أه دأه ظهر> من الحال ما تكون لديك اشياء لا تكون لديك اشياء لا تكون لديك لا لا اجا من سا دا كل فانو فين بن عيسى عمك الحاج داك بوتفتا الله يا ودي الله يا ودي راجل طيب دهوري الله يعمر هذا ما عند الواحد ما يقول فيه كيفاش <صفحة> كدفعني عليا قامت كوا خاد الله ينعف الشيطان اش كتعمل اخسر بالله اللي نقول لك سيدي هاه شاد الولاه عندك انا يا بادر جات شي. جاتشي ياسر وصلو هاد الكلام الى شفته اواحد السلام عليكم وعلى مال مش ماشي المسكو صافي صافي صافي صافي, صافي, صافي دي يا هدي وليده برزخ صافي يا وليدي الله الله اه اه ساليس قضى علي يا عضو الله قضى عضخي <تصفيق> يا عضخي شب علي هراوه صيح عليك سابع سيدي بالضرب بعدك السك الله ضرب الضرب كله كان يجي فيه انا اللي كليت العصا كلها وغير جاب الله سيدراني كليت الباري وحمد الله عاش كاتخرف عاش مدق يا عشان كاسيدراني غير راس القطيب اللي جابك انت ها ها ها ها ها دخل ها ها ها ها ها ها ها ها دخل ها ها ها ها comfortably you lying? You're being możever you? You cannot buy it! There you are! You can't get out of here! I've مالو واحد طيب هاي من هو يا مرزق قل لي العدو هربتي قل لي انت مرزاق انت بولاد شي كله وخالك هربتي ولا عليك واك عليك البلا بغيتي تقتلني ليه واعي لا خليتها فيك يا وليدي يا مرزاق انا ماشي راجلي حتى تعود تجربه والله <تصفيق> قلبي غادي تطلق نمشي انت بالشحسويه <تصفيق> والله حتى نتخلص منك والله حتى نتخلص منك بالوافيه يا وليدي يا مرزاق صغريبه هادي لعبو على الشيباني مسكين وشطحوه بحال القرد <تصفيق> هاهاها علاش غادي يلعبو عليا وانتي مالك أها. ها اه اسمح لي ما فهمت شي اشكات بغيت معني اه, اه بشرح من الله بغيت نقول لك علاش كتضحك علي علاش علي. ها عليك اييه علاش ابدا حرام شكون يا سيدي ضحك عليك ومعنى هادشي حتى لوجهي وتبداي كتسمي هذه الهضره بالعرس وتقطري عليا السمع علاه نخشم ايوا ارضي بالك راه ما عندك علاش تضحكي عليا ايوا دخلان للصحه هذا ما بقى حد يضحك في هذه الدنيا هذا واحد السيد عاود لي شي قصه تفكرتها وضحكتني ايوا شنو واحد الراجل لعبوا عليه مسكين لعب عليه ولده وسل منو الفلوس غير بالعرف وهو كيضحك وكيلعب كيفاش واحد الولد لعب على البحر وسلمنا الفلوس ايوا نعاود لك هاد السيده كلها اللي اسمعها سمعها كيموت بالضحك شابه هاد يعاود <تصفيق> لها بنيتي هاد الخرافه نسمعها باش نضحك حتى انا ايوا اش غادي نقول لك بنيتي عاد الولد الصغير مسخوط ما عنده تربيه هبا لابد ما يتخلص منه على هاد اللعبه الخايبه اللي عمل له وهذه خفات مشي بحالها وتتبعك من ولاد الناس وداك الخدام ديال اخر الزمان ما يسوى ما يصلح غادي يدخلون علموا بن عيسى لبنيقا والصندوق وهنا مشيت اشكتي كتقولي وش خرج لك عقلك عرفتي مع من كنتي كدوي هذا راه با ديال خطيبك ما ردتش عليه ولا كاع ايوه عاوت له القصه كلها كيفاش عاوتتي له كل شيء القدس قدامي فرغت عليه قلبي ما عندي غرض ايش غايقع في منك الله ليش غاي منه ابن ادم ونروح فيه واش فمك سيحلقك وبلا شي كان لابد ما يثق الخبر والام الواحد اخر ابيك ادكسر هذا المعلم دخلي الدار هذا المعلم اجل فقت بيكو اتفقتوا علي ادك يا البلاء ياك تفقتوا وخ اخ زيت واخ. واخ عليك مرزاق وزيد عليكم حتى ولدي ياك البلاء واتلعبتوا علي اياك تقلبوا علي القفة سالقيتوني فايق وعايق اي لا تفلتوا مني ادي انتفولي هاد للحيا والله المعلم ما عملت أنا ولو وإلى مرزق عمل شي حاجة أدبر معهنا خرجي من هذا السوق ولا عليك غير نسالي ونضر لكم بالواحد بخوه والله ما يعاود يلعب عليا ولا يدوخني لي شي ولد مرأ مزيان علينا آه آه آه هذا الصداوي الحمد لله اللي لقيتك مرحبا بكم في قناة المحب المسلسلات الإداعية المغربية زيدني عليك الحاش كنا في الهوى سوا داك اللي بلادي يا المرزاق اللعب عليا واحد اللعباء عمرني منساق هده علي خمسالاف ضرهم وعيني يا بحلولي ماشي غير بوحدك تانا مني وضرب ليت مرمي دا عمرني منساق على كل حال حسنت نعود لك والسلام قصة ما فيها ما تتعود وخلاص بالحق ما يدي مني ما يعود وانا اللي غادي ندير له مرقوله كالهاش بالله تعالي دكليل الحياة العنات والضهي علي كل ما صبتش توصحت شو ورح ويت قصير بارك يا ودي يا الضوي ما حكيت لك القصة كلها من اللي كاتجيها صعيب في فمره برا برا وحده الله يجعل السلام كنت فرحان واحد البنت عندي بدات تكبر جانا عندي هذا الصالوك هذا الصداع وقال باللي هذه مده باش خواتي البلاد وباللي ما تكون غير ماتت في البابور فاش كبات ومالك حتى انت مبعد عليك بنتكم وغربعه في البلادات وما مخليهاش شي حداك تقبلها وترعاها وين نحيالاش يا يا شاو دياس داوين يا رش بغيت نبعدها ونستر الزواج ديالي بالمره الثانيه صبر صبر بلاتي صافي شكون ما جاش شكون ها ها ها هادين انت يا منى واش من خبار ايوا ماسقتي خبر يا سي دوس بلاكي ها ها ها عيطي لسميتك الحقيقيه سميتي بن عيسى وما تبقايش تعيطي لي بديك السميه كتسمعيني دا ايوا دابا كلشي بان ما ما يتخبى ايوه هات السمية اللي اعطيتنا هي اللي دوختنا. ما خلينا فانقلبنا عليك حتى حد ما عرفت بهاد الكونيه هذا ما فين هي بنتي بنتك يا سيدي قريبه منك ماشي بعيده ولكن يا سيدي قبل ما نوريهالك عندي ليلك واحد شر ما هو ايوه تسامحنا على ود فطلت علينا بزاف وما عرفناك فين انت ورحنا زوجناها بنت تزوجت اياها سيدي وشكون هو اللي يخدعها؟ واحد شاب اسمه سعيد وولد واحد سيد اسمه الضوي الله اكبر وهو على جمعيمه دينا لعندهم ده دينا لعندهم يلا, يلا، دخلوا معي الهدد هذه قصه عجيبه وغريبه ها شمال خبار جديد عندك؟ عندي لك جوجد ديال مفجأت الاولى هي حياة تلقات هي بنت بن عيسى والمفاجأة الخرى هي ان الشيبانئين بجوج مقذبين وخصوصا بن عيسى عليك انا فران وقد بهم انا باري راني علمتك وقلتها لك لو نظراهم ما يتصلحوا مع والديهم وتبقى انتا في العيب الى حلفو فيها انا غادي نقد بهم جد الله تخبا تخباهم خارجين شوناهم تخباهم خارجين ربي راصه وبلك قلت لك لا لا لا لا الموت ما نقبلش نتفارق مع حياتي وغا تعمل اللي بغيتي وقع لي وقع حياتي هي اللي نزوج بها ها هي ماجيا ها هي ماجيا هادي هي حياتي وغادي نبقى مخلص لها للأبد وحتى تجي وحدة اخرى ما نقبلها من غيرها ايوا هادي البنت بداتها وصفاتها اللي غادي نعطيوكها للمنونخ مالك معاني اه هذه الحقيقة حميد احميد عاقبت هو وجميع المشاكل تسوات الحمد, الحمد لله على ايه وانا نشاول عندي الظّال ثمان تذكروا في هذا الشيء كان الحمد الظّالي هال المصادفة اللي جاء ما نتحرم من حامد وما ما نتفق شي معاك النهار تعرفو اللي تعرفوا على حقيقته غدا تقدروا أما البنت اللي بغيت يتزوج بها خايل البنت اللي بغيت يتزوج بها خاك بصورية و كون شفتاش ناس ممعات لين قاتلي ودني بالقاعدة كنت نطلب منك المسامحه حاسيدي في الواقع ما كنت شى عارفك مم. كنت كنسمع بك وبالدعاية اللي مطلقها عليك الدعاية اللي مطلقها لي يعني؟ <تصفيق> كنت نبب اللي مكين حتى عيب إلي مشا خاي حتى بغيت زوج بهذه البنت انا كنعرفها معرفة كبيرة بزاف مزيان ايوا بغيت إيواني نزوج والدي بنت مجهولهك كلي حسب ونسب مقطوعة مصدق شجرة لا عادة. ما عندك راش تقلق أو تيرلك على ودخديت بنت مجهوله وما كتملك ملك ولو الناس اللي اعطاوها لي قالوا اللي بل الاصل ديالهام لهاد البلاد من عائلة طيبة وهم كانوا خطفوها الوالدين اللي كان عندها 4 سنين. عارف شوف. عارف شوف. اربع سنين هانسا هذا دمليج اعطاوه لي يمكن له يساعدنا باش نلقاوا والديها اعرف الشوف اعرف الشوف دمليج اه ويدي عجوبة دابعت فكرت بنتي اللي تفقدات وهي عندها اربع سنين صافي هي ما فيها شك بنتك. معلوم والشبكهيه صدفه عجيبه هذه سبحان الله العظيم حاجه عباد الله ما تسمعون لا خير هذه واحد الوقعه وقعت واحد السيد الله يعافينا ويعافيكم لما وقعت هذه الوقعه لمن المرزاق مسكين هذاك واحد البلاع مش كي يلعب على عباد الله الا لقيتو ندخلو للحبس انا انا لا لا لا ما عندك علاش تدخلوا للحبس يا كان مسكين دايز حدا واحد العمارة كتبنا هيوها؟ وهي طيحي واحد الحجرة في راسه ورسه اين؟ تطربخ وطرا في طراف <تصفيق> ودبراه مسكين كيلقف وقريب يموت ورغبني باش يجي يشوفكم وتودع معكم أنا مجيت الله يسمح وليدي في خاطرك وانت الحاجة برئيسة انت اللي غسك تسامحني على ذاك الدق اللي حتى هرست لك دلوك سبارك أبارك عليكم الهدرة أنا مسامحك بارك علي كل شي يا سيدي كيت نسى لي إلا داك العصر اللي عطيتك دقلي دقل سيدي نسى هات الشي نسى هات الشي وأنا كان مت مزال كانت خيل بين عيني داك طيب اللي كنت كان دقل <تصفيق> <تصفيق> <كنت تصفيق> جرها دي خدك بارك بارك داك تكرفيسة ودق وتشندير وتجنجي خلي فسكت <تصفيق> <تصفيق> علي يا نسيت كل شي هكذا يكون ولاد الناس سيدي وإلا فلا دا بس لي على داك العصر اللي عطيتك سيدي عاف الله عما سلف وين على الشيطان ايوا دابا حاضر تحت مع راسي لي سمعتك سامحتي لي وفيت عليا سيدي بلا حاجه وحده ا هي سيدي نسمح لك بواحد الشرط هو ويلي كنتي غادي تموت بصح كيفاش يا سيدي الا بقى عمرك طويل رانا ما مسامح لك لا في الدنيا ولا في الاخره وغادي نتخلص منك بيدي الله الله, الله سيدي الله سيزم الأجال واني السعادة الفراخ قربات حاجب الهزم سامح له بلا شرط وهنينا هوا سيدي وعلي الحيلة تمثيلية فكاهية من اقتباس فريد بن بارك ضبط الصوت وسجلها أحمد الجوهري إخراج الهشم بن عمد